بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الخاص وباسم مركز الجزيرة للدراسات يسعدني أن أرحب بكم في هذا التجمع الذي يعتبر أول أنشطة المركز على الأقل الأنشطة العامة وأرجو أن تستمتعوا هنا في هذه القاعة وأن يستمتع المشاهدون على شاشة الجزيرة مباشرة بهذه الجلسة مع غيوف متميزين أريد أولاً أن أقدم, أن أقدم لكم مركز الجزيرة للدراسات هذا المركز الذي نازال في طور التأسيس وهو أحد مؤسسات شبكة الجزيرة الفضائية هدفه الرئيس هو الإسهام في تعميق تجربة الجزيرة الإعلامية وهذه المركزة التجربة الرائدة طبعا وتقديم السند المعرفي لها عن طريق مدها بالمعلومات والوثائق والبيانات والتحاليل والملفات وغيرها بما يمكن أن تحتاج إليه كما يحدث المركز أيضا إلى الإسهام في مختلف المجالات البحثية المرتبطة بقضايا الساعة وفي تطوير البحث والدراسة في العالم العربي وتوفير منبر مهني حر للبحث والدراسة اقتداءا بتقليد الجزيرة في توفير أهم منبر مهني حر للإعلام العربي كما لا ننسى أيضاً أن نقول بأن هذا المركز أيضاً سيقوم بسبر للرأي العام عند الحاجة في مختلف القضايا المطروحة طبعا من القضايا الهامة التي لا يمكن لمثل هذا المركز حتى وهو في مرحلة تأسيسه أن يغفلها قضية إيران فهي قضية المنطقة حاليا وربما هي قضية العالم في هذه اللحظة وأنا متأكد أنكم جميعا تعرفون أهميتها ومدى تعقيدها ودلالتها إقليميا ودوليا وقد اخترنا أن نناقشها اليوم في إطار ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتعلق بالمسألة النووية والمحور الثاني يتعلق بالدور الإيراني في العراق والمحور الثالث يتعلق يتعلق بموقف العرب ودورهم فيما يتعلق بكل هذه القضايا إن كان لهم حتى الآن دور وأحسب أن هذه المحاور ستتفرع عنها قضايا أخرى هامة يطرحها ضيوفنا الكرام هنا على المنصة أو المتدخلون لاحقا من الحضور والمشاهدون من الحضور والمشاهدين أطلع. الضيوف الذين ترونهم هنا على المنصة هم الدكتور عبدالله النفيسي الكاتب والمفكر والسياسي الكويتي هنا على يميني ويليه الأستاذ منير شفيق الكاتب المفكر الاستراتيجي الفلسطيني المعروف بعده الأستاذ ما شاء الله شمس الوعيظين مستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في طهران وفي الأخير هناك الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس وحدة الخريج في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة مرحبا بكم سوف أشرح أولا شكل, شكل الندوة وكيف ستكون سوف أمنح كلا من الضيوف الكرام هنا ثلاثة دقائق لتقديم مداخلته العامة الأولى من دون مقاطعة حول كل من المحاور الثلاثة أي ما مجموعه 12 دقيقة إذا التزم الجميع بالوقت بعد ذلك نمنح كل واحد منهم دقيقتين للتعليق على أهم ما يراه مما تحدث عنه زملائه ثم نعيد الكرة مع المحور الثاني ومع المحور الثالث بعدها سنأخذ راحة قصيرة دقيقتين أو ثلاث ونعود لنبدأ أو لنفتح النقاش مع الجمهور أولاً إذن بالنسبة للمسألة النووية القضية التي يتحدث عنها العالم أجمع وليس فقط إخواننا هنا في الخليج أو الجماعة في العالم العربي الدكتور النفيسي كيف تنظر إلى هذه القضية الخطيرة جدا الملف النووي النظام الدولي مشكل من دائرتين دائرة صغيرة وهي دائرة المركز وهي تحتوي على الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية ثم هناك دائرة الأطراف البريفوري تشتمل على باقي الدول دول المركز تسيطر على دول الاطراف عبر أربعة وسائل الوسيلة الاولى احتكار السلاح الوسيلة الثانية احتكار الشرعية الدولية الوسيلة الثالثة احتكار الخامات وبالذات النفط والقمح والوسيلة الرابعة العولمة الثقافية والإعلامية الملف النووي يدخل في الظلع الأول ظلع التحكم في تقنية السلاح دول المركز تصر على أنها هي الجهة المخولة عالميا بصناعة السلاح وبيع السلاح على دول الاطراف سواء هذا كان السلاح تقليدي او غيره مشكلة الملف النووي الإيراني هو أن إيران هي في دول الأطراف تحاول أن تكسر هذا الاحتكار الذي تتمتع به دول القلب دول المركز ومن هنا يتخوف الأميركان والأوروبيون من مبادره ايران في اقتحام هذا المجال سبق ايران باكستان والهند وسبق الهند وباكستان اسرائيل ومع ذلك لا نرى هناك اي تحسس لدى دول القلب من هذا الموضوع الاسرائيلي ولذلك انا أقول من حق ايران ومن حق كل دول الاطراف أن تمتلك السلاح النووي إذا كان للغايات السلمية والتنموية طيب السيد مني الشفيق يعني سمعنا رأي الدكتور النفيسي الذي يربط مسألة الأزمة كلها برغبة القوى العظمى هذه الغربية باحتكار السلاح ما هو تحليلك؟ وفي الحقيقة وضع الدكتور النفيسي الأساس والقاعدة الخلفية للبحث الموضوع أن إيران لها كل الحق بامتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية وأرى أن على العرب والمسلمين شعوباً وحكومات أن تدعمها في هذا الحق بل أن يلحق بها أو من يستطيع أن يفعل ذلك يجب عليه أن يفعل. يحذو حذوها النقطة الثانية الوصول إلى التكنولوجيا العالية ولسيما النووية لأن النووية ليست فقط السلاح ممنوع علينا من هذا المركز أو من هذا ال أو هذه القوى المسيطرة اسرائيل وأمريكا وأنا أضع إسرائيل في قلب هذا المركز الآن إن لم أجعلها الفرس الذي يجر العربة أيضا إسرائيل وأمريكا تعلنان أنهما لن يسمحا بامتلاك إيران للبرنامج النووي ولو للأغراض السلمية ولو تحت كل أشكال الرقابة التي تمنع أن يطور إلى مستوى السلاح إلى هذا الحد وبتصوري أنهما اتخذا قرار الحرب وأن كل ما يجري الآن من ديبلوماسية هو تمهيد لقرار الحرب إذا لم ينزع البرنامج النووي الإيراني نزعاً تاماً الذي يقرأ التقرير الاستراتيجي للأمن القوم الأمريكي الذي صدر في السادس عشر من شهر آذار مارس الفائد يرى أنه وضع إيران على رأس الدول التي يعتبرها تهدد الولايات المتحدة والغرب ثانيا. يرى أنه قدم لائحة اتهام وتجريم كاملة ثالثاً أكد أنه سيستخدم استراتيجية الضربات الاستباقية التي استخدمت في ضرب العراق طيب أستاذ مونير ممكن أن نواصل لاحقاً في هذا التحليل لكن أستاذ شمس الواعظين هل إيران يعني يمكن أن تتراجع عن برنامجها النوبي إذا كانت ستجد نفسها في هذا الموقف الخطير ليس لك أن تجيب الآن عن هذا السؤال وإنما فقط لأن الأستاذ منير طرحه كيف ترى الأزمة؟ يعني كيف تشخص, تشخص القضية؟ شكراً أنا أقترح أن أطرح أول إعطاء صورة قريبة من الواقع عن الخارطة السياسية ايه حول الملف النووي اذا اقتراحي مقبول انا اعطي هذه الصوره لكي نعرف الهوية والاسم بالضبط ماذا يجري في ايران حول القرار النهائي حول الملف النووي كان بس في دقيقتين دقيقتين هناك ثلاث تيارات في ايران تتحكم بالملف النووي ان كانوا بالسلطه او خارج السلطه التيار الأول التيار الإصلاحي المعروف بالإصلاحي هناك إجمع في في داخل هذا التيار حول ضرورة امتلاك ايران تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية اثنين إعطاء ضمنات مهما كان ثمنه للمجتمع الدولي لكي تضمن ايران حق امتلاكها لبرنامج ذات طابع سلمي عدم تحويل برنامج السلمي النووي إلى برنامج ذات طابع عسكري هذا الموقف العام من الملف النووي للتيار الإصلاحي هناك التيار المحافظ إجماع حول البرنامج النووي وهذا يشترك يتقاطع مع التيار الإصلاحي ضرورة الاعتماد على الدات في القدرات النووية وليس الاعتماد على الوكالة الدولية للطاقة الدارية أو المنظمات الدولية الأخرى يجب ان تتكون الدورة الوقودية لعملية تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وليس خارجها مهما كانت الثمن والصمود ضرورة حتمية في هذا المجال يجب الصمود أمام الضغوط الدولية كان عبر مجلس الأمن أو إن كان بصورة مباشرة عبر الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى ثالثاً التيار المتشدد وهو الذي يحظى بنفوذ استراتيجي في الموقف في ايران حاليا أي حكومة أحمد نجاد تطوير برنامج نووي متكامل ايران تحاصر من قبل أربعة دول نووية روسيا، باكستان الهند وإسرائيل يجب على إيران أن تعمل بكل الوسائل لإيجاد التوازن الاستراتيجي النووي إما أن تكون المنطقة عارية من السلاح النووي أو أن يسمح لإيران لإيجاد لإيجاد هذا التوازن يجب تعليق عضوية ايران في المنظمة الدولية للطاقة الدرية عند وصول الضغوط الدولية إلى دروتها هذا هذا الخطاب الرسمي للتيار المتشدد الاستفادة من الأوراق الضغطة الإيرانية في جميع المجالات وجميع الأصعدات المجتمع الغربي لن يترك إيران في حال التوصل إلى حل سلمي في برنامج النووي وهناك ملفات أخرى ستفتح لاحقا أي ملف حقوق الإنسان ملف الموقف الإيراني من النزاع العرب الإسرائيلي وما يسمى بمساندة الإرهاب الدولي طيب هذه, هذه, هذه السورة من الممكن لا عليش نرجع لها لاحقا لأننا لأن المناقشة ستستمر يعني أفهم أن الأزمة النووية ليست بالضرورة ضد على الأقل المجموعة الحاكمة حاليا في إيران لأن, لأن حل هذه الأزمة يعني فتح أزمات أخرى قد تضايق ايران أكثر حتى من, من هذه المسألة النووية نعود إليها لاحقاً أعتقد أنها في حاجة إلى مناقشة طويلة الدكتور محمد السعيد اولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أود أن أضع الأزمة النووية الإيرانية في مكانها المهم والطبيعي في الصراع الدولي الراهن انا في تصوري أن القضية ليست قضية برنامج نووي ايراني ولكن هي قضية مستقبل الامبراطوري الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء او وجود الاتحاد السوفيتي تتحول بشكل تدريجي ليس فقط إلى قوة عالمية أحادية ولكن إلى سلوك امبراطوري سنة 95 صوت وثيق عن البنتاجون صغها بول وولف وفيتس كان وكيل وزارة الدفاع الأمريكية بتقضي أن تتحول الولايات المتحدة إلى الإمبراطورية وأن تحول دون ظهور أي قوة منافسة لها هذه الوثيقة جمدت ثم أعيد تفعيلها مرة أخرى بمجيء الرئيس جورج بوش وبعد احداث 2001 تحولت إلى مبدأ اسم مبدأ بوش المبدأ تأكد فيما ذكر حول الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية سنة 2006 مارس 2006 بتقضي بأن يكون الولايات المتحدة الأمريكية قوة إمبراطورية مهيمة على العالم التعبير الأساسي عن هذه الاستراتيجية تم في صياغة مشروع الشرق الأوسط الكبير هذا المشروع تبر معركه الولايات المتحدة لاقامه هذه الامبراطوريه واستند على فكره اعاده رسم الخرائط السياسيه في المنطقة لاقامه المشروع الممتد من غرب الصين شرقا حتى حدود المغرب وموريتانيا غربا على المحيط الاطلسي هناك وكثير نظر لتبرير هذا الامر, الامر الوكت نظر الاولى تقول ان هذه المنطقة منطقة الخطر الحقيقي هي منطقه الارهاب الاسلامي هي منطقه التنازع الطائفي والعرقي الذي سوف يكون السما الأساسية للحروب في الفترة القادمة هي منطقة المخدرات أو أهم, أهم حقود المخدرات في العالم وبالتالي الولايات المتحدة يجب أن تسيطر عليها وكتنظر الثانية بتقول أن هذه منطقة المكاسب بمعنى أنها الولايات المتحدة يجب ان تحظى بنفوظ حقيقة في هذه المنطقة هي منطقة الطاقة في العالم قضية الطاقة هي قضية المستقبل من يسيطر على الطاقة في القرن 21 youtube سوف يسيطر على العالم وكي تتحول الإميليات المتحدة الى إمبراطرية بشكل جاب يجب ان تسيطر على الطاقة الخليج وبحر قزين هو مصادر الطاقة الأساسية من يتحكم في الطاقة يهتم لك امري الأمر الأول أن يكون القوة الأساسية في العالم الثاني. انه يتمكن من السيطرة في مستويات تقدم القوى الأخرى المنافسة وبالذات روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي هذه القوة أساسية أيضا من يسيطر على هذه المنطقة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية تضع عينها صوب قوة البازغة العالمية الصين والقوة الهندية المتنمية وبالتالي تستطيع بوجودها في هذه المنطقة أن تتحكم في مستقبل القوة الصينية والقوة الهندية وأيضا تتحكم في الدور الروس المستقبلي وتسيطر وتحتوي الدور الروسي ثم يكون المواجهة مع الاتحاد الأوروبي. عليش دكتور سانية دقيقة واحدة الحرب ضد العراق وغزل العراق مرحلة أولى والآن تعتبر ايران نتوء غير طبيعي للسيطرة الأمريكية على هذه المنطقة وبالتالي ظهر موضوع ايران القضية ليس القضية السلاح النووي هو الغير موجود ولا قضية برنامج النووي السلمي ولكن القضية بصفة أساسية هي النظام الإسلامي الموجود غير الموالي للولايات المتحدة أو غير الطبيعة فيما يتعلق به المنظومة الدولية المتحدة مطلوب الثلاث دول الموجودين الآن بالذات إيران وسوريا بعد وثم السودان ما يحدث للسودان في درفور ما يحدث لسوريا ما يحدث لإيران هذه القوى الباقية من الخمس قوى غير مرغوب فيها إضافة إلى العراق وإضافة إلى ليبيا أمام ايران وأمام سوريا خيارين إما الأسلوب الليبي والتنازل عن كل شيء وإما التعرض إلى المصير العراقي وبالتالي انا أرى المشروع النووي الإيراني ضمن منظومة صراع دولي ضمن منظومة الصراع كوني الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي للهند مؤخرا والاتفاق الاستراتيجي النووي مع الهند هذا تحول جديد في الموقف الأمريكي لتنظيم العلاقات والصراعات الإقليمية يريد أن يوجه الهند لمواجهة القوى الصينية يريد أن يخرج مركز, مركز نفوس في المنطقة أعتقد أن محاولة تشديد الموقف مع إيران سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي او القضايا الأخرى هي محاولة احتواء النظام الإسلامي في ايران. عليك دكتور كل يعني كانت المداخلة أطول شوي مما كنا نوده فرجاء يعني احترام الوقت المحدد يبدو لي أن مسألة هيمنة المركز على الاطراف هي فعلا في قلب كل التحاليل التي قدمت وإن كانت بمداخل مختلفة الدكتور نفيسي أهم يعني ما لاحظته من هذا النقاش تعليقك فقط في دقيقة يعني الوقت بدأ خلينا نعملها دقيقة دقيقة دقيقة تعليقا على كلام الزملاء الأفاضل عندي نقطتين النقطة الأولى هي موضوع نزع السلاح النووي في العالم واتفاقية الـ M.P.T يأما يا تكون ملزمة للجميع يأما يا تكون غير ملزمة للجميع أما هذه الازدواجية في معايير دول القلب في معالجة المشكلة النووية والملفات النووية فهذا أمر لا يمكن تحمله الولايات المتحدة تطرح في السوق السياسي ما شاءت من الأفكار طرحت في الفترة الأخيرة مفهوم الفوضى الخلاقة الكرياتيف كيوس وهذا مفهوم قاعدة تطبق في أحنحاء كثيرة من, من عالمنا العربي وهذا المفهوم يعني يدعو إلى مزيد من الفوضى في العالم العربي والعالم الإسلامي وهم أحرار يفعلون ما يشاءون أما نحن في العالم الإسلامي في دول الاطراف فمقيدين في موضوع الـ MPT وموضوع عدم انتشار الأسلحة النووية. يا ليت الولايات المتحدة تتوصل إلى حل هذه المشكلة وياليت دول القلب بما فيها الأوروبيون يعون مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه مستقبل هذا العالم بإيقاف إسرائيل عند حدها إسرائيل تمارس هذا النشاط النووي منذ سنة 52 أي بعد ثلاث سنوات او أربع سنوات من قيام الكيان الصهيوني ومع ذلك لم يتحدث أحد ضدها عندي نقطة أخرى إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر بهذه الفوضى في العالم فلا بد أن يباشر العرب في التفكير جديا في ممارسة النشاط النووي وبناء ترسانتهم النووية لأغراض سلمية وتنموية ونخص بالذكر منظومة مجلس تعاول خليجي إذا كان الأمر سيستمر في ايران على هذا النحو وعلى هذه الوتيرة فلا باس أن تفكر منظومة مجلس تعاول خليجي بدراسة فكرة الاقتحام هذه المجالات من نشاط نووي وأنا أشوف نماذج بشرية في المملكه العربية السعودية اعرفها شخصيا متخصصه في الفيزياء النوويه وعندها استعداد للتفرغ لهذا المجال طيب معنا لتحقيق اللي التوازن اللي مع ايران إذا كان الأمر سينضي على هذه الوتيره وايضا للوقوف يعني في, في بشكل يتحدى ما يسمى بالاراده الدولية التي تتمثل في المركز وطبيعه الحال لملئ استاذ منير أنا أريد أن أركز عن نقطة أساسية وأدعي فيها أن الاستراتيجية الأمريكية في أولوياتها في المنطقة عندنا هي الأولويات الإسرائيلية وأدعي أن هذه الأولويات في الاستراتيجية الأمريكية مقلوبة على رأسها يعني عندما تضع أولويتها لضرب العراق ثم لضرب إيران ثم لتذهب إلى فلسطين ثم إلى لبنان وبينما هناك دول كبرى في العالم تنمو وتستطيع أن تكون منافسة حقيقية ببضع سنين إن لم تكن منذ الآن هذا يعني من ناحية استراتيجية أن أمريكا أولوياتها مقلوبة على رأسها وفي حالة خلل فضيع ولذلك تخسر وستخسر أكثر في قابل الأيام والسبب الوحيد الذي يمكن يفسر هذا هو التبعية للمشروع الإسرائيلي وخصوصا بعد ان جاء المحافظون الجدد وتحكموا في القرار الأمريكي وأنا في الحقيقة أؤيد تمام التأييد ما صدر عن التقرير المتعلق باللوبي الإسرائيلي والذي حمل اسم هارفرد قبل أسبوعين وإن سحبت هارفرد اسمها عنه إلا أن هذا التقرير الذي عزى القرار قرار الحرب على إيران بسيطرة اللوب الإسرائيلي أنا أؤيده وأعتقد أنه ما أن ينته من إيران لن تستطيع أمريكا ولا أوروبا أن يستمر بالتركيز على منطقتنا بهذه الصورة ويترك الدول الكبرى الحقيقية وأنا طبعاً لا أحرر ضد الصين ولكن الصين عندما تنظر ماذا تسو يعني ماذا تمثل الصين وماذا يمثل العراق يعني شغلة بالنسبة لدولة كبرى سخافة أن تترك الوقت الكافي لتلك الدول أن تتطور بالسلاح وبالقوى الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية وتضع نفسها في ورطة عندنا ولا مخرج لهم هنا لأنهم إذا قطعوا هذا النظام خرج لهم ما تحته من شعوب ولا قبل لهم على تلك الشعوب <تصفيق> تأييدا لكلام الدكتور آه نفيسي آه عندنا مثل إيراني يقول ان الجمل سينام عند كل بيت لكن بالدوع الرسالة الإيرانية للدول العربية عامة وتحديدا الدول الخليجية هي مفادها أن آه آه هذا الجمل سينام عند كل بيت إذا كنتم تلهثون وراء القرار الأمريكي الزيارات المكوكية الأمريكية للدول الخالجية حاليا لإقناع هذه الدول لكي تقلق من البرنامج النووي ما هي إلا, إلا حركة إعلامية او حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة لإيجاد صوت إقليمي ضد البرنامج النووي الإيراني الرسالة الإيرانية هي لا تقلق من البرنامج النووي لنتعاون مع بعض لإيجاد, أو لإيجاد هذا التوازن الاستراتيجي الإقليمي مع الأعداء المتربصين لكن من ناحية أخرى الدول الاعلام الإعلام يقفق يخفق دائما في التواصل مع الإعلام العربي مع النخب العربية أو الدبلوماسية الإيرانية الإقليمية ضعيفة للغاية لدرجة أنه لا تتمكن من إعطاء صورة سلمية عن وضعها وموقفها من الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية okay. معلش نوصل بعد ذلك دكتور محمد السعيد يعني هل انت تحدثت عن الامبراطوريه هل بامكان العرب او المسلمين أن يقفوا في وجه الامبراطوريه الآن خاصة في لحظة الحكم الايديولوجي المجنون المسيطر حاليا على القرار في واشنطن يعني اولا انا اود ان أربط بين هذا الفكر الامبراطوري هذا فكر هذا مشروع يطبق بشكل فعلي وبين المشروع الصهيوني هناك علاقة ارتباط أساسية بين المشروع الامبراطوري الأمريكي والمشروع الصهيوني وهناك تفعيل لمشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال إسهامات إسرائيلية تتعلق بإعادة بلورة الثقافة القومية والهوية القومية للعالم العربي والإسلامي وبالتالي هناك فيتو إسرائيلي واضح تماماً ضد امتلاك أي دولة عربية أو أي دولة إسلامية لها موقف معادي لاسرائيل من امتلاك تكنولوجيا نووية سواء كانت عسكرية أو سلمية مجرد التفكير في مثل هذا الامر اسرائيل لا تقبل به بأي شكل من الأشكال تعتبر أن وجودها مرتبط ارتباطا شرطيا بالتفرد بامتلاك القدرات النووية السلمية والعسكرية وبالتالي أنا في تصوري أن البرنامج النووي الإيراني هو مجرد قضية صراع إرادات بين المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني أرى أيضاً أن من ناحية العملية توقيع إيران على اتفاقية حظم تشر أسلاحها النووية يعطيها وفقاً للمدى الرابعة مننا الاتفاقية الحق في أمرين الأمر الأول أن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً الأمر الثاني أن تحصل على الدعم الكامل من الدول النووية الكبرى ما يحدث الآن مع ايران. من منطلق حذر هذا العمل وبالذات مسألة تخصيب عدم تمكين ايران من أن تدخل إلى دور التخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وفي الوقت نفسه تحتفظ اسرائيل وتتقدم في امتلاك أسلحة نووية ويعقد رئيس الأمريكي التفقية النووية كبرى وشراكة استراتيجية نووية كبرى مع الهند يؤكد ان هناك مشروع هناك موقف للحالون دون تمكين دول هذه المنطقة وهذا العالم من خود تجربة للصمود تجربة للبناء رأيي ان كل هذا المشروع وجد تهد حقيقي ما يحدث الآن في العراق والورطة الأمريكية كبيرة دكتور في العراق دكتور رجاء ما عليش أن ما يحدث في العراق هي. الآن من تحدي حقيقي لهذا المشروع الامريكي يؤكد أن ما تفكر فيه الولايات المتحده الامريكيه ليس ليس شرطا بأي حال من الاحوال ان ينجح بدليل هذا الدراسه اللي قال عليها دكتور شفيق الآن كراتي. انت الآن دخلت في المحور الثاني الذي نريد أن ندخل فيه الآن بالفعل يعني الدكتور النفيسي كما تعرفون هو متخصص في في الشؤون العراق و الشهاء يعني اطروحه الدكتوراه التي كتبها كانت عن شيعة العراق على ما أعتقد وقبل قليل كان يقول بأن على العالم العربي أن ايران في حقها في امتلاك القوة النووية ويدعو العرب إلى فعل الشيء نفسه لكننا نرى أن العرب حاليا والكثير من غير العرب يشعرون ببعض العجب على الأقل مما يقال عن الدور الإيراني في العراق الذي يعتبر دورا- مفسدا على الأقل إلى حد كبير إن لم نقول أكثر من ذلك نحن لا ندري ما تقييمك لهذه المسألة قضية الدور الإيراني في العراق حاليا نعم إيران دولة تعلن للعالم أجمع ابر دستورها المكتوب بأنها دولة شيعية دولة جعفرية دولة إثنى عشرية هكذا في الدستور مكتوبا ولذلك هي تمارس دورا فعالا ومتصاعدا داخل العراق هذه الأيام دعمها للشيعة أصبح حقيقة ميدانية داخل العراق إيران تدعم المنظمات والميليشيات الشيعية في العراق بالمال والسلاح والخبرة الأمنية والعسكرية هناك في العراق عدد كبير من هذه الميليشيات الشيعية الفاعلة على الميدان منها منظمة بدر حزب الدعوة الاسلامية حزب الدعوة تنظيم العراق حزب الله العراق حركة حزب الله منظمة العمل الاسلامي حركة مجاهدية الثورة الاسلامية حركة سيد الشهداء حركة 15 شعبان منظمة الطليعة الاسلامية مؤسسة شهيد المحرام حركة بقية الله حزب وحزب الوفاق الإسلامي هذه كلها حركات انا أطرحها أمامكم كأمثلة فقط لما أعرف من تفاصيل حول الوضع العراقي كل هذه الحركات تتلقى الدعم اللوجستي من تسليح ومن دعم فكري ودعم تنظيمي ودعم أمني لتمارس أعمالها داخل القطر العراقي ثمت دورات عسكرية على أرض ايران لهذه المنظمات الشيعية ثمت فرق الموت هذه التي نسمع عنها والاغتيال والخطف دائما تقوم بالتعاون بين ايران وهذه الحركات الشيعية الموجودة والعاملة بفعالية على الأرض العراقية وهم يستهدفون كبار الضباط الجيش في العراق الجيش السابق ويستهدفون الطيارين العراقيين الذين كانوا يمارسون قصف حتى المدن الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية ثمت أطباء تم اغتيالهم من قبل فرق الموت هذه ثمت أساتذة جامعات بالإضافة إلى طبعا البعثيين رجال الدين السنة البارزين والمؤثرين استهدفوا الشيوخ العشائر السنية استهدفوا ثمت واجهات إيرانية داخل العراق مستشفيات شركات سياحة التي تمارس تنظيم زيارة العتبات الشيعية مكاتب تجارية أما التيار الصدري فقد انقلبه بعد زيارة مقتدى الصدر إلى ايران مؤخرا انقلبه تماما فخلال زيارة مقتدى الصدر إلى إيران تم الاتفاق على أن يشرف الحرس الثوي نفسه والمخابرات الإيرانية نفسها الإشراف على جيش المهدي وتنظيم العمل الأمني والعسكري لتنظيم مقتدأ الصدر تم تعيين ضباط من الحرش الثوري أسماء معروفة أصبحت في كربلاء سردار أميري هذا عضو في الحرش الثوري ضابط كبير في الحرش الثوري أصبح يشرف على النشاط العسكري للتيار الصدري الحاج مهدي هو شخص معروف في النجف وأصبح يشرف على وهو من المخابرات الإيرانية أصبح يشرف على النشاط الأمني للتيار الصدري أنا بتصور ان هناك تقصير كبير من المملكة العربية السعودية لأن انا كما أتصور الخليج ثمت دولة شيعية على الضفة الشرقية ودولة سنية على الضفة الغربية وثمت لسان جغرافي بينهما اللي هو العراق نلاحظ أن إيران تلعب دورها بكل فعالية لدعم الشيعة داخل العراق وثمت تغيرات كبيرة لصالح الشيعة في العراق بينما تتخلى المملكة العربية السعودية اللعب دورها المنتظر لدعم السنة داخل العراق مهلش دكتور ممكن نعود لهذا الحديث فعيد. عندما نتحدث عن موقف العرب لا ودعم ودورهم لا بحس أستاذ منير نرى أن هناك هذا التجاذب بين الرغبة في دعم إيران وحقها في التحكم يعني في التكنولوجيا النووية وفي الدور الإيراني الذي يبدو وكأنه مناقضا لمصلحة بلد عربي مهم جدا جدا وكأنها تحاول أن تقطع إيران يعني تحاول أن تقطعه لصالحها يعني كيف ينظر المحل الاستراتيجي العربي لهذه القضية بسم الله الرحمن قضية النزعات الطائفية والدموية في العراق ليست آتية من جانب واحد الذي ركز عليه الدكتور عبد الله وإنما هناك الجانب التكفيري الذي أمعن في قتل المدنيين واستهدف الشيعة وأعلن أنني أشن حرباً على الشيعة هذه أول قضية يعني لابد من قراءة الوضع وتدهوره بشكل متوازن دون إعفاء أحد من مسؤوليته لكن الأهم من هذا أننا يجب أن نبقي البوصلة متجهة إلى الاحتلال الأمريكي البريطاني الذي يلعب الدور الأساسي وكل ما يحدث في العراق هو نتاج هذا الاحتلال وليس شيئا آخر وبالتالي يجب أن نضع البوصلة دائما بوضع المسؤولية الكبرى ويظل العدو في العراق هو هذا الاحتلال الذي يجب أن يرحل لأن بقاء هذا الاحتلال سوف يذهب في العراق إلى أكثر مما ترون الآن بما في ذلك الدور الإسرائيلي من ورائه النقطة الثالثة يجب أن نعود إلى مرتكزات مبدئية ونحن نتحدث عن ايران هذه المرتكزات أن هناك مشتركات أساسية بين العرب وإيران وبين السنة والشيعة تقتضي أن تكون البوصلة باتجاه الوحدة والتفاهم وليس باتجاه الانشقاق والاقتتال والتصدع لأن ليس في ذلك مصلحة لأي من الطرفين وإذا كان هناك من سياسات خاطئة ترتكب من هذا الجانب أو ذاك أو إهمال من هذا الجانب أو يجب أن يعالج ضمن إطار المحافظة على الوحدة وفي سبيل تكريس هذه الوحدة وإلا دخلنا في مأزق لا مخرج لنا منه التفاصيل خطرة جدا عندما تسمع لهذا الطرف وهو يعدد ماذا حدث للشيعة وتسمع هذا الطرف ماذا يحدث للسنة أو للعرب ثم هناك خطر الفيدرالية التي لعب الاحتلال دوراً أساسياً في إعادة تشكيل العراق على أساس طائف منذ تشكل المجلس مجلس الحكم لهذا أيها الأخوة انا أرى وبدون إحفاء أحد من مسؤولياته او الدفاع عنه أو تبرئاته أننا ونحن نعالج هذا الوضع يجب أن نتحصن بالمبادئ الأساسية والبديهيات الأساسية ولا ننحرف عنها وإلا وجدنا أنفسنا نسينا الاحتلال ونسينا إسرائيل بل نشأ بيننا من يريد أن يتسابق في التفاهم مع أمريكا وإسرائيل لحساب الآخر لأن ما من أحد أشطر من الآخر إذا أراد أن يستقوي بالخارج على أخيه وشيه. طيب استاذ ما شاء الله يعني بين الرأيين هناك شيء من الخلاف نلحظه في في, في, في, في تفسير الظاهرة كيف ترى, إيران كيف ترى إيران القضية خاصة إذا نظلنا إلى التحليلين المقدمين هناك واقع وحقيقة تاريخية جنساه العرب مع الأسف أنا لا أبرر الموقف الإيراني هنا أبدا وأنا كما تعرفون معارضا سلميا إيرانيا احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا جاء عبر الحدود العربية وليس الحدود غير العربية في المنطقة اما عن طريق الكويت او السعودية او قطر او اردن وسيتذكر التاريخ ان الدول الغير العربية المجاورة للعراق لن تسمح وما سمحت الولايات المتحدة الاستفادة من أراضيها للانطلاق ضد نظام صدام حسين أو لاحتلال العراق حتى تركيا لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ولكن الحدود العربية كلها كانت مفتوحة حتى في الحرب الخليجية الثانية عند احتلال الكويت او عند اخراج العراق من الكويت كل الدول العربية شاركت لمحاربت دولة عربية. هذه النقطة أولى النقطة الثانية الحدود الطويلة مع الممتدة إلى 630 كم بين العراق وإيران تحتم على ايران من المنظور الاستراتيجي أن تلاحظ ما يجري في مجالها الاقليمي الاستراتيجي الحيوي لن تسمح إيران بأن ما يجري في العراق على حساب مصالحها القومية لذلك تعتبر إيران أن تبديل أو تحويل العراق إلى منصة لضغب لضرب مصالحها أو لضغبها مستقبلاً سيكون خطير جدا للعراق نفسه والدول العربية جمعاء في المنطقة بذلك تريد ايران عبر نفوزها الواسع أو الاستراتيجي في عمقها الشيعي كان وهنا, وهنا عندي ملاحظة على كلام الدكتور نفيسي إن إيران تساند الأكراد أيضا وليس فقط الشيعة في شمال العراق وهذا الدعم التاريخي للأكراد ولذلك إيران تريد عبر هذا العمق أن توازن سياستها الإقليمية لكي توصل رسالة إلى أمريكا وبريطانيا إنها على استعداد للاستفادة من هذا العمق الاستراتيجي إن كان في العراق أو في أفغانستان أو في دول الجوار أو في مناطق أخرى لكي تتمكن من إيجاد هذا التوازن إن كان توازنا عسكريا أو إن كان توازنا في المجال النفوذ السياسي للبلدان التي تشارك في القضية العراقية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي أستاذ إيران سنواصل المنقشة في الموضوع لاحقا الأستاذ محمد السعيد يعني هذا هو الموقف الإيراني أو النظرة الإيرانية للموضوع وأنت سمعت أيضا تحليل الدكتور النفيسي وما بينهما الأستاذ منير كيف يمكن أن نجد شيئا من التلاؤم والتعاون من أجل نظرة وسطية يمكن أن تسهم في حل ما يبدو من خلاف يعني. إذا كان ذلك ممكنا مش بالضرورة هذا ليس سؤالا للجواب عن المستقبل يعني يعني عن التحليل <تصفيق> الخاص طبعا القضية في تصوري لسه قضية نواية حسنة ولكن قضية مصالح استراتيجية أنا تحدثت بالنسبة للواتم المتحدة عن مشروع كوني أمريكي للسيطرة على العالم قامت إمبراطورية أمريكية الأمر بالنسبة لإيران لا يختلف كثيراً بمعنى أن التاريخ السياسي الإيران سواء في عهد الشاء أو في عهد الجمهوري الإسلامية هو إقامة القوة الإقليمية العظمية في الخليج تاريخيا الصراع كان دائما بين ثلاث أطراف وبالتحديد بين طرفين طرف إيراني وطرف عراقي والدول السعودي موازن في المعركة عندما يسمي المسلس الصراع حول الهمنة والسيطرة في الخليج تاريخياً يأخذ هذه الصيغة الآن أعتقد أن يجب أن نعترف أن هناك مشروعاً إيرانياً في العراق أنا كنت في, بغداد في تهران في ديسمبر 2002 ثم في مارس 2003 وفي حوارات مع الإخوة في إيران كنا نتحدث عن أن الحرب قادمة ضد العراق ويجب أن لا تترك المنطقة والشأن الإقليمي بقرار أمريكي يجب أن القوى الإقليمية الكبرى تكون لها كلمة يجب ان تلتقي إيران وتركيا ومصر والسعودية ودول المنطقة حول موقف يحدد أولويات هذه المنطقة كان هناك رفض مطلق لهذا النوع من التفكير أعتقد أن المشروع الإيراني في العراق قائم على فكرة أول شيء الانتهاء من نظام صدام حسين وقد حدث هذه المصلحة إيرانية يجب أن نعترف بها انا دعملت دراسة حول تحليل المجلس الشورى ايران السادس وموقفه من العراق فوجدت تحليل سبب الأساسي لهذا العداء الكبير للمجلس الشورى الإسلامي في إيران للعراق أن نسبة كبيرة جدا من أعضاء هذا البرلمان إما كانوا مقاتلين في الحرب ضد العراق وإما أقارب من الدرجة الأولى لشهداء في الحرب ضد العراق وبالتالي هناك فأر حقيقي وهناك إدراك لضرورة ومصلحة إيران فإسقاط نظام صدام حسين الأمر الثاني أن إيران في نظام العمل الإسلامي والعالم الإسلامي بشكل عام هي دولة أقلية في مجتمع سني او في منظمة سنية شعور الأقلية هذا يدفعها إلى البحث عن حلفاء وهي ترى أن هناك حلفاء حقيقيين لهذا المشروع الشيعي للتوازن داخل العالم الإسلامي بين سنة وشيعة أن العراق يمكن أن يكون رديفا للدولة الشيعية الإيرانية وبالتالي تسعى الآن لتحويل العراق إلى قوة حليفة ومولية للمشروع الشيعي العالمي وليس فقط المشروع الشيعي الإقليمي الأمر الخطير هنا هو التقاء المصالح بين المشروع الإيراني في العراق والمشروع الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الاحتلال العراق لمصالح نعرفها جميعا وإيران منذ حتى قبل دخول القوات الأمريكية للعراق وما بعدها دعمت المشروع الأمريكي في العراق دون ان تدري ولكن هي تدعم المشروع الإيراني في العراق هي وقفت ضد أي إمكانية لتورط المنظمات الشيعية الموالية لها في الحرب ضد القوات الاحتلال هذه, القوات هذه القوة الموالية لإيران داخل العراق حتى من فالأكراد هم الذين دعموا الدستور الذي يدعم الفيدرالية في العراق يعني بمعنى تقسيم العراق بمعنى أن إيران مع الفيدرالية مع المشروع التقسيمي في العراق هم الذين دعموا موقف صامد لرفض خروج الاحتلال حتى الآن القوى الشيعية الموالية لإيران داخل العراق ترفض مطالب السنة بعلى الأقل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق هم يرفضون هذا المطلب رفداً قاطعا. هم يرفضون هذا المطلب رفضاً قاطعاً وبالتالي انا أعتقد ان هناك أوراق كثيرة عراقية إيرانية داخل العراق الآن يستخدم النفوذ الإيراني المتصاعد داخل العراق كورقة ضغط إيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية في المشروع النووي الإيراني وثمائة لهذه الجزئية فيما بعد ولكن ظهور عراق موالي لإيران يعتبر مجرد ورقة مهمة جدا بالنسبة لترتيب التحالفات الإقليمية دعم للنفوذ الإقليمي حليف إقليم موالي لإيران في معذة الأمن الإقليمي الذي يضم مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق عندما يكون هناك تحالف إيراني عراق المستقبلي في مواكة مجلس التعاون الخليجي عدد للتوازن رجاءاً دكتوري نحن لا نستطرب في بعض الحالات لأن الموضوع يمكن أن يأخذ نصف من الحديث من كل واحد, كل واحد منكم على كل الان ورغم أننا حاولنا أن يعني أن تكون المدخلات قصيرة إلا أن الوقت تجاوز الفترة الأولى من هذه الندوة ولذلك فنحن مضطرون الآن إلى أخذ استراحة قصيرة بضع دقائق فقط ونعود إليكم مشاهدين الكرام وحضوراً الكرام بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في هذه الندوة ونقفز مباشرة إلى المحور الثالث أي محور الموقف العربي من هذه القضية والدور الذي يجب على العرب أن يقوم به ونبدأ بالدكتور النفيسي وأنت قد تحدثت قليلا عن هذا الدور دكتور أنا أود أن أركز على دور المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية دولة وقوة إقليمية كبيرة في منطقة الخليج وفي شريط النفط المقابل لإيران أنا ألحظ للأسف أن المملكة العربية السعودية مترددة في لعب دورها الطبيعي الكبير المهم في شؤون العراق ثمت ضغط إيراني كبير ميداني في العراق دون أن يوازنه دور سعودي لمساندة السنة انا لا اعتقد بان حوار المشكله بين السنة والشيعة في العراق يحل بالحوار يحل بالتوازن الميداني التوازن الميداني هو الذي يحقق السلم الأهلي اما مسألة الشيعة والسنه فهذه يعمرها أكثر من 1000 سنه لا يحل بالحوار يحل بالتوازن الميداني فمثل ما يتمتع الشيعة في العراق بمساعده ايرانيه ميدانيه لهذه المنظمات التي ذكرت ينبغي أن يتمتع أهل السنة والجماعة بمساندة من المملكة العربية السعودية لكي يتوازن الطرفان ثم يتحقق التوازن السلم الأهلي أما أن نترك الأمر وننتظر كما يقول صديقنا بأنه لا بد من حوار ولا بد من هذا الحوار امتد لمدة أكثر من ألف سنة ولم يحقق شيء أنا أرى بأن السلم الأهلي في العراق لا يتحقق إلا بتدخل المملكة العربية السعودية ولعب دورها كضامن للسنة في داخل القطر العراقي. أنا ألحظ بأن المملكة العربية السعودية تستقبل عمار الحكيم تستقبل مقتدى الصدر تستقبل علاوي تمدهم بالمال وتتردد في استقبال حتى خالد مشعل على مستوى القيادة العليا بل تصد حتى هيئة علماء المسلمين السنة ولا تستقبلهم هذا التخلي التام أن إخواننا من السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة في العراق سوف يضاعف من طغيان الشيعة داخل العراق وبالتالي لم يتحقق السلم الأهلي إنما الذي سيتحقق هو لجوء السنة من الشباب إلى هذه العمليات الريائسة التي نراها داخل العراق لابد من أن تدخل المملكة العربية السعودية بكل ثقلها كقوة إقليمية في الخليج لكي تلعب دورها المنتظر المثمن وهي عندها كل شيء عندها المال وعندها القوة الروحية حيث الحرمين هناك وعندها رجال وعندها خبرة سياسية وعندها عباء واسعة تلم الضفة الغربية من الخليج والجزيرة ولذلك انا ألح على المملكة العربية السعودية أن تلعب دورها المنتظر في العراق لمساندة أهل السنة والجماعة لتحقيق التوازن الميداني مع الشيعة وإذا لم يتحقق التوازن الميداني مع الشيعة في العراق سوف لن يتحقق السلم الأهلي أستاذ <تصفيق> ذاه في الحقيقة أنا بتجربة المتواضعة أو قراءاتي لمثل هذه الحالات أعتقد أن طرح المبادئ الأساسية والثوابت الأساسية هي الضمانة لعدم الدخول في الحائط كما يقولون يعني أنا أعرف أن كثير مما يقال عن ما يفعله خاصة القوى السياسية التي تعتبر نفسها صديقة لأمريكا و... أو عميلة لأمريكا وصديقة لإيران أو عميلة لإيران هذه القوى هي التي الآن تلعب الدور السيء في داخل العراق وحتى قد تورط إيران أكثر كذلك بالجانب السني ما حدث من عمليات استهدفت المدنيين الشيعة بالإسم وأرادت أن تشن حرباً ضد الشيعة تتحمل مسؤولية كبرى لهذا التدهور وأنا أوافق أن هناك تقصيراً عربياً وليس فقط تقصير سعودي وعلى التحديد تقصير من مصر في مواجهة القضايا الكبرى التي تواجه الأمة ليس فقط في العراق وإنما في فلسطين والأنكة حتى في دارفور وبالتالي لابد من أن يرتب العرب موقفا بصورة خاصة مصر وسوريا والسعودية مدعومة من الدول العربية للدخول في حوار جاد وإيجابي وصديق مع إيران وكذلك تركيا يجب أن تفعل ذلك لكي يخلص العراق من الاحتلال ولكي ينقذ من تدهور العلاقات السنية الشيعية والعربية الإيرانية لأن في هذا مضر للطرفين كبيرة وبالتالي أعتقد أن على إيران أيضا أن تتنبه إلى خطواتها بحيث لا تستعد العرب وأن تفتحها بدورها موقفا إيجابيا لهذا الحوار يجب أن نأخذ موقفا متوازنا ولا ننجم إلى الاتجاهات المتطرفة التي تريد أن ترسلنا إلى الحرب الطائفية وتحول السنة إلى طائفة وتحول الشيعة إلى طائفة وتحول العرب إلى معادين لإيران ومعادين للفرس وتحول الأتراك هذا طريق استاذ مدمر استاذ انتبهوا استاذ إليه مهما جئتم بالتفاصيل تذكروه وضعوه أمام أعينكم وأنتم تعالجون هذه القضايا وإلا ضاعة البوصلة وضاعة الأمة أستاذ مونير معلش قبل أن نواصل مع الأستاذين الكريمين لدينا مكالمة هاتفية من السيد مصيب النعيمي رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية لديه مداخلة حول الموضوع قصير أرجو أن لا تتجاوز الدقيقتين تفضل استاذ مصيب اعتقد اذا كنا واقعيين نرى يعني موقع ايران نواض رب ايران مع المجتمع العراقي بشكل اساسي وطبعا ايضا المصالح العراقيه التي تتداخل مع المصالح الايرانيه والاكثر صحيه يعني هناك تواصل اجتماعي بين التوائف الموجودة في إيران واستاكن في إيران واستاكن في العراق على تركي الحدود وهناك تواصل قبير هناك كان التجارة ممتدة طبعا أبرى يعني السياحة للمزارات الأئمة هناك وهذا يمتد إلى مئات وإن طبعا خلقتناك حربا سعد سدام أن تفرز أو تخلق نوعا من الحدود بين إيران والإراق لم تتمكن ورأينا بعد انحاء الحرب سريعا تواصلت الثلاثين هذا واقع الأمور لي. إضافة إلى ذلك أعتقد هو من مخطط يعني ترني إلى خلق نفس الحالة التي كانت تريد أن تزرعها قدام ولكن طبعا بلغة جديدة وبأسلوب جديد كما نعرفها الآن الأمريكيين الذين يتاهمون لتدخل إيران هم بإدخال إيران وهم يجرؤون ويقومون بكل شيء ولكن هناك اتحامات ضد إيران دين أن يكون هناك مستمدات طبعا تعثير إيراني في العراق أعتقد كانت ولا زالت وسوف تبقى وهذا تعثير ليس دعف أسكري ولا دعف سياسي ولا دعف ديني حتى هناك تراغص بين المستمعين كانت هناك رسامين واستثمارات إيرانية في مراكز الاتابات من الفنادق وغيرها وغيرها وكانت هناك ايضا في فتره المهاجرين عراقيين هاجروا الى ايران والعكس طب هذا خلاصه مراشد خلاصه استاذ قبلنا بهذا الواقع نرى ان حضورا ايرانيا في العراق أو حضورا اجتماعيا بايران في العراق او الأكس حضورا لجوءا عراقيا لايران امر طبيعي وبديهي ولا يدخل في اطار الصراعات التي خلقوا لنا أن هناك تدخل إراقيا شك شكرا أستاذ مسيب وصلت على ما أعتقد الفكرة الحضور الإيراني في العراق إذن حضور طبيعي في رأيه والتفسير طبعا التاريخي للموضوع من ما حدث أيام صدامي لآخره الأستاذ, الأستاذ ما شاء الله نعم. نعم. دورك وجهة نظر إيرانية تقول رسميا طبعا أنه لا يوجد هناك أي موقف عربي موحد من القضايا الاستراتيجية التي تهم الأمة وتحديداً في الوقت الراهن الفترة الراهنة الأزمة العراقية أن أكثر الدول العربية قد دخلت الفلك الأمريكي من بابه الواسع وهناك دولة واحدة عربية زالت تصمد أمام السياسات الأمريكية الغربية وهي سوريا وقد اقتربت ايران من هذه الدولة ودخلت معها في حلف استراتيجي معلن منذ فترة زمنية طويلة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إيران تخشى من حرب من وقوع أو ما يسمى بحرب طائفية بين السنة والشيعة ليس لـ لـ لأنها تخشى من من جوهر هذا الحرب أو من مضاعفات هذا الحرب على الوضع العراقي بقدر ما سيكون له مضاعفات على أمنها المناطق الحدودي التي تقطنها أكترية السنية في بلوشستان وفي خوزستان وفي كردستان الإيرانية وفي تركما المناطق الحدودية. لذلك واستراتيجيا ايران تعاعرض أي حرقائفية تنشاء وتقع في في العراق. لذلك لذلك تحاول محاوللة الجدة حتى من الأاخبار الع العالم لم نرى أي اشارد لي؟ لكلمات السنية أو الشيعية أو التيار الشيعي أو التيار الصدري بقدر ما نرى كثرة الاستفادة واستعمال من هذه اللغات في الدول العربية وفي الإعلام العربي الذي سيؤجج حساسيات والمشاعر الطائفية لدى الفرقاء في داخل العراق دكتور محمد سعيد اولا بالنسبة للموقف العربي هو مختلف او مزدوج فيما يتعلق البرنامج الناوي الإيراني من ناحية والنفوذ الإيراني المتصاعد داخل العراق من ناحية أخرى فيما يتعلق بالبرنامج الناوي أعتقد ان هناك تخوف مصطنع من جانب الدول العربية ليس فقط الدول العربية الخليجية الدول العربية بشكل عام هناك ضغوط او لخروج موقف إقليمي يقول أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج خطر على الأمن والسلم في المنطقة هذه هي رغبة أمريكية وأعتقد أن هناك ضغوط وزيارات يقوم بها جون بورتون بالزاد جون بورتون كان موجود في عدد من الدول خلال أيام الدول العربية خالجية وجاء قبل سنة في يناير 2005 ليضعط على الدول العربية لاتخاذ مثل هذا الموقف بولتون هو رئيس الوفد الأمريكي في مجلس الأمن الآن وكان مساعد وزيري خارجية لشؤون نزع التسلح أنا أعتقد أن هذا الخوف مصطنع لأن في رأيي الشخصي أن الدول العربية صاحبت مصلحة فعدم الضغط على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي لأن اذا كانت إيران تحاول الاستفادة من حقها الشرعي في برنامج النووي السلمي فيجب على الدول العربية الأخرى ان تسعى لامتلاك برنامج نووي السلمي وإذا لم تكن تستطيع الآن امتلاك مثل هذا البرنامج فيجب أن تصادر على حقوق أجيال أوعى وأفضل وأنقى من من الأجيال الحاكمة الآن يجب أن ألا تسمح الدول العربية بالضغط على ايران في شروط تعجز هي في المستقبل أن اقبلها ما سيحدث لايران في البرنامج النووي الحالي السلمي صفيحدث لاي محاوله عربية أخرى لامتلاك هذا البرنامج وبالتالي نحن اصحاب مصلحه لدعم البرنامج النووي الايراني اما فيما يتعلق بالعراق فلا اجد حقا للدول العربية ان تتحدث عن العراق الآن هي التي سمحت بالغزو الامريكي للعراق هي التي دعمت الغزو الامريكي للعراق واجيب على سؤال الدكتور النفيس لماذا لم تقوم لا تقوم الدول العربية وبالذات المملكه العربيه السعوديه واقول انا ومصر ايضا بدعم السنه في العراق لأن السنة هم الذين يقاومون الأمريكان ومن يدعم المقاومة الآن سوف يتهم بأنه يدعم الإرهاب هذه الدول تساند الوجود الأمريكي في العراق هذه الدول لم تطالب حتى الآن بخروج قوات الاحتلال الأمريكية من العراق أن تحركت فقط لمواجهة النفوذ الإيراني داخل داخل العلاق وكأن النفوذ الأمريكي وكأن الاحتلال لأمريكي العلاق لا يمثل تهديداً لهذه الدول أو يمثل دعماً للأمن الإقليمي او الدعم الوطني لهذه الدول دكتور عبد الله إجابة على الملاحظة الشيقة التي طرحها الأخ شحرور حول موضوع الشيعة والفارسية هل, هل الدولة ملتزمة بالتشيع أم أساساً ملتزمة بالفارسية أنا أرى والله أعلم كمراقب أن لدى ايران. مشروع عالمي شيعي فارسي ولكن وهذا المشروع يمتد من أمريكا اللاتينية إلى الأرخبيل الأندونيسي يعني أنا كنت منذ أيام في إصفهان وفي الفندق فتحت التلفاز منذ أيام فتحت التلفاز وهذا برنامج عن نشاط إيران في السنغال واستمر البرنامج ساعة إلى ربع كل نعم نعم نشر التشيع في أوساط السنة و و وجابوا أطفال يتكلمون عن كربلاء ويتكلمون عن المذبح التي حدثت فيها ويسأل المراسل أنت أبوك من أهل السنة قال نعم أبي من أهل السنة ولكن انا الآن أصبحت من الشيعة يعني, يعني دولة وصلت إلى السنغال ووصلت إلى البيرو ووصلت إلى تشيلي وفي الأرجنتين نشاط مكثف لإيران كلها يحوم حول التشيع حتى حركة الجهاد الفلسطيني حتى حركة الجهاد الفلسطيني لا تتلقى الدعم إلا إذا منحت إيران حق توزيع الكتيبات الشيعية على نصرائها وعلى مقاتلها هذا الكلام قال لي واحد من الجهاد الإسلامي هذا قال لي واحد من الجهاد الإسلامي فهذا الأمر لا, لا أعتب على إيران أن, أن تنتشر ما شاءت وأن تمارس ما شاءت في سبيل التشيع. لكن أنكر على جماعتنا أهل السنة والجماعة وبالذات المملكة العربية السعودية حاضنت أهل السنة والجماعة هذا التردد لدخول الميدان ولدعم أهل السنة في العراق لأن أهل السنة الآن يسومهم سوء العذاب 180 مسجد من مساجدنا احرقت ودمرت 180 مسجد 1500 شاب من زينة شباب السنة بعد ثلاثة أيام من عملية سامراء ذبحوا ذبحا وخطفوا خطفا يعني عمليات ذبح قاعدة دور في ميدان العراق والأخ مونير شفيق يدعو إلى الحوار أي حوار هذا يا أخي مونير كيف نتحاور مع ناس؟ عندهم هاولات وعندهم كواتم وعندهم صواقق وعندهم هذا المد الفني واللوجستي من إيران وإخواننا السنة الكلام عن الحرب الطائفية هذا مللناه الكلام عن الحرب الطائفية وتحاشي الحرب الطائفية هذا لا يعني أن نمد رقابنا للشيعة حتى يذبحونها أبداً نحن ينبغي أن ندافع عن أنفسنا أهل السنة, والعراق أهل السنة والجماعة في العراق لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وذلك لأنه ما في توازن ميداني انا لا أنادي بالاقتتال الطائفي لكن أنادي بأن أخواننا من أهل السنة والجماعة في العراق هيئة علماء المسلمين وغيرهم يحظون بالدعم الذي يوازن ميدانياً نفوذهم مع الشيعة لكي يتحقق السلم الآلي. أما إذا تركنا الأمر على ما هو عليه فسيأتي الأيام على على مصير السمة كلها في العراق طيب دكتور يعني بعد قليل سأعطي الكلمة للإخوة الأخرين لرد على مجمل التساؤلات التي طوحت لكن لدينا مكالمة من الدكتور الظافر العاني الناطق باسم جبهة التوافق العراقية ليحدثنا رجاء في دقيقتين الأستاذ ظافر فظل نعمك نحظ اتفضل اتفضل دكتور ذافر العام يعني بودنا لو تعلق على الدور الايراني في العراق كما ترونه انتم هناك اتفضل دكتور عزيز. سأبدأ من حيث انساء جميعا لديه سؤال وإجابته جاهزة أمريكا هي التي تحتل العراق اليوم أنا أؤكد لجميع المشاهدين أن من هو موجود في العراق يستطيع أن يؤكد بأن الذي يحتل العراق بشكل فعلي هي إيران وليس أمريكا أمريكا حتى تكون موجودة على جباباتها وفي طائراتها التي تستطيع يوميا واتباعا لكن إيران احتلالها الفعلي واحتلال مجتمعي وايديولوجي واحتلال حقيقي للعراس وأدواتها معروفة عدد منها الكثير البكتور النتيفي ولذلك عندما يعني نتحدث عن تسلح إيران النووي أنا أقول بكل أمانة أنا أتمنى أن تنزع حتى تكاكين المطلق في إيران لأننا نشعر بأن هذه التكاكين من الممكن أن, أن تنحل رقابنا كما تفعل إيران اليوم داخل العراق فما بالكم بالتسلح النووي الشيعة والسنة في العراق وهذه حقيقة يستطيع الجميع أن يؤكدها كانوا وما زالوا يعيشون في ويام لكن الذي تغيرت العراق اليوم بعد الاحتلال هو أن إيران أدخلت عاملاً مهماً بإنشاعة البغضاء بين العراقيين جميعاً من خلال أحزابها وميليشياتها وأصبح القتل في الشارع على الهوية منذ ثلاثة أيام إلى اليوم 86 شخص يحملون اسم عمر قد ختلوا لأن اسمهم عمر ليس إلا أنا أعتقد بأن على العرب تيتعون مستقبلا ثمن غيابهم عن العراق وعندما تركوا الساحة خالية أمام إيران لكي تعمل بمصير العراق العراقيين في إيران تنظر إلى العراق بأكباره المنافسة نقليمية رئيسيا لها ولذلك يهمها كثيرا أن ترى العراق ضعيفا مقدسما مهمشا وتابعا لها من خلال أدواتنا السياسية المعروفة نحن في العراق لا نتمنى أن يكون العراق منصة لإذاء إيران أو أن نكون أداة بيد الولايات المتحدة لأي أداة من الممكن أن يسمي إيران لكننا بالمقابل لا يمكن أن نتمح بأن يصمح العراق ساحة لتغفية حتابات السياسية إيرانية وعلى الإدارة الأمريكية نتفع تمنها يوميا من شبابنا ومن جمائنا ومن حريتنا ومستقبلنا نفوذ إيران في العراق أصبح حقيقي بحيث لا يمكن حتى للقوات المسلحة العراقية أن تصل إلى جنوب العراق او أن ترتح مقرا لها في البطرة لأن هذه مناطق نفوذ إيرانية السفير من إيران حسين قمي نفوذه أكثر حتى من زلماء خليلزاد وهو يدير من خلف الكواليف العملية السياسية وجود إيران في العراق وجود فعلي دكتور دكتور ظافر دكتور يبدو أن الفكرة وصلت ألو دكتور ظافر يبدو أن الفكرة وصلت شكرا كثير على المداخلة احتلال إيران احتلال حقيقي فعلي اجتماعي ميداني إلى آخره التدخل الإيراني هو الذي أدى إلى الفتنة وليست الحرب فقط ايران تريد العراق تابعا لآخره كل هذه الأمور أعتقد أنها مدعاة للنقاش من الممكن بطبيعة الحال أن ترد أيضاً على التساؤل المطروح من الأخ... عزة أيضاً من قبل حوله لماذا لا تطرح قضية كوريا الشمالية نموذج كوريا الشمالية عند مناقشة الموضوع النووي تفضل أخ مونير أولاً الحقيقة اولا انا أعتقد اتجاه النقاش هذا والذي طرحه الأستاذ ظافر هو ذاهب إلى الدخول في الحائط وما في مجال يعني هذا واضح أنه الموقع الاتجاه للنقاش متجه إلى الحرب ولا يرى غير الحرب إلى حد أن يقول أن الآن العراق محتل من الإيرانيين ولسم الأمريكان الأمر احتلالهم صار إشي بسيط وهذا الذي أنا أحذر منه وأنبه إليه من اللحظة الأولى النقطة الثانية أنا أتكلم هذا ومن موقعي أن كل التأييد إذا كنت أؤيد أحداً في العراق فأنا أؤيد هيئة العلماء علماء المسلمين تأييداً كاملاً وأدعو لدعمها دعماً كاملا وأدعو لتأييد ودعم كل مقاومة ضد الاحتلال ولكن في اللحظة نفسها وأرفض أيضاً أن تستبح سيادة العراق سواء كان من إيران أو غير إيران وكلام مصيب أن يقول أن العلاقة بين إيران والعراق هي علاقة مجتمع يعني العراق أصبح جزء من إيران هذا غير مقبول وأنا باعتقادي أن السياسة الرسمية الإيرانية حتى هذه اللحظة ما زلت تعترف أن العراق بلد شقيق وله سيادة وحتى عندما قبلت أن تدخل بالمفاوضات مع أمريكا من حيث المدى حول العراق أعلنت أن ذلك تم بطلب من الحكومة العراقية أنا رغم تحفظي على المفاوضات لأنني أعتبرها ضارة بإيران كما هي ضر بالعرب وضر بالعلاقات العربية الإيرانية المهم أيها الإخوة أمام هذا التعقيد أن نبقي البوصلة بالاتجاه الصحيح أن لا نقاوم اعمال الإجرام بتأييد أعمال مشابهة من جنسها لا أعفي أحدا من ارتكاباته ولا أعفي أحدا مثلا الفيدرالية في العراق هذه جريمة ان تقوم في في الوسط والجنوب هذا تقسيم للعراق المحافظه في هناك ناس يدعون الفدراليه وليس لكن عبد العزيز حكيم ولكن ليس كل شيء عبد العزيز حكيم وليس كل العراق عبدالعزيز حكيم حتى الذين يقومون بالتبشير للمذاهب أو للطائف ليس كل إيران هؤلاء فئات معينة في داخل إيران تقوم بهذا انتبهوا أن لا تضع الجميع في سلة واحدة انتبهوا إلى أن الطريق ليس طريق الحرب لا على الأساس الطائفي ولا على أساس العرب الفارسي الذين يريدون أن يجعلوا وهكذا نكون وقعنا بتقسيم العراق وقعنا بالحرب الأهلية وقعنا بما يخسرنا المعارك أنت تريد أن تدعم يا دكتور السنة ادعمهم كما تشاء وادفع لدعمهم وأنا أدفع لدعمهم ولكن ليس باتجاه الحرب الأهلية الحرب الأهلية قائمة المعنى. لا هنا الدولة, معلش معلش الدولة العراقية معلش. في اليوم دولة فقط في النهار أما في الليل اذهب إلى بغداد واذهب إلى بعقوبة واذهب إلى الرمادي فيه فيه فيه لا. من صلاة المغرب حتى طرع الفجر لا دولة ولا شرطة إنما ميليشيات هنا في دكتور أهلية هناك أهلية والضحية هم أهل السنة والجماعة دكتور والضغيان الشيعي في العراق اليوم متحصل بالمسالدة إيرانية قوية ميدانية ولا يتحقق السلم الأهلي إلا بدخول المملكة العربية السعودية حاضنه أهل السنة عالميا لكي توازن الدورين معلش دكتور معلش دكتور معلش طائفيه مع ممكن استاذني معلش بس ان نفرق بين اطراف تذهب الى الحرب الأهلية وبين الحرب الاهليه إذا وقعت في العراق حرب اهليه سترى ما يحدث الآن عباره عن تسليب انتبهوا لهذه القضية في فرق بين ان تكون هناك احزاب وقوى طائفيه ترتكب الجرائم وبين هؤلاء لم يتحولوا بعد إلى حرب طائف هم يريدون حرب طائفية في الجهتين وأنا أقول لكم الحرب الطائفية في العراق لا تبقي ولا تذر طيب دكتور على هذه النظرة المتشائمة جدا يعني نتحرك نشوف كيف, كيف يعني ترى إيران وأنت تسمع هذا الكلام يعني يعني ما تتهم به من من تدخل خطير جدا في إيران من أجل تقسيمها لإحداث الفتنة أنت تسمع من العراق نفسه يقول لها الكلام تفضل أستاذ أشعر. أنا اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إشعال فتيل الحساسيات الطائفية عندما يصل الأمر إلى الدكتور عبد الله أن في السيد يتكلم بهذه اللهجة في النخب العربية قد نجحت الولايات المتحدة دون إطلاق أي طلقة أو, أو إشعال حرب طائفية فعلية أنا لا أدخل بأي مشاجرة ذات طابع طائفي لأنني أرى في الأمر أن أي مداخلة وأي مساهمة في هذا المجال سيخلق وضعاً لا يحصد عليه في المستقبل لذلك أترك هذا المجال إلى المشاهدين والحضور الكرام في هذا المجال ثانيا أجيب على الأخ السائل لماذا عندما إيران تمتعت بتأييد عربي في مجالها النووي لماذا لم تشارك إيران في الموقف في العراق من الاحتلال الأمريكي لهذا البلد اسمحوا لي أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. التيار الرافض العراقي الرافض للاحتلال الأمريكي والمقاومة لا يحظى بعمق استراتيجي في الدول العربية قبل إيران كل الدول العربية هي متحمسة ووقفة وصامدة ضد كل مشروع يهدف إلى مجابهة ومواجهة الاحتلال الأمريكي في المنطقة بذلك ايران وإذا اختصر هذا العمق على ايران بسبب الموقف الإيراني المعادي لأمريكا فإن ذلك سيخلق وضعا لا تتحمله ايران بمفردها عند نشوب أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعندما تختصر أو تحدد كل المواجهات بين إيران وبين تيارات رافضة للاحتلال الأمريكي داخل العراق هل من الممكن لبلد او لدولة مثل إيران تتحمل بمفردها هذا العب؟ ليس عقلانيا ان نجيب عليه بالايجاب لهذا السؤال ايران تريد موقفا عربيا موحدا تجاه كل ما آآ آآ يشكل المصلحة العليا الاقليميه في ضد الولايات المتحده الامريكيه او ضد مصالح الولايات المتحده الامريكيه في فهل من مساهم فهل من دولة عربية تساهم وتشارك إيران في هذا الموقف؟ الإجابة لا في, في ظروف نعم في بعض الدول أو بعض التيارات العربية توجد هناك تيارات تقترب من الموقف الإيراني لكن هذه التيارات ليس لها صوت في القرار السياسي العربي الرسمي الموحد هناك دعوات من, من الجامعة العربية لإيجاد البدائل في العراق هناك دعوات في, في الجامعة العربية للمساهمة في حالة الوضع العراقي بما يساهم لانشاء المشروع الأمريكي الشرق الأوسط الكبير فكيف نتحدث في هذه الظروف عن موقف إيراني أحادي الجانب للدفاع عن التيار الرافض للمقاومة للمحتل الأمريكي في في العراق بهذه المعادلة هذه المعادلة الصعبة أستاذ ما شاء الله معالي شروح للدكتور محمد سعيد سامع كل النقاش تفضل يعني على قطة منه انا أنا في تصوري أن الحرب الأهلية العراقية إذا حدثت لقدر الله هي سقوط لكل الرهنات الرهنات العرب رهنات الإيرانيين لن يخرج كاسب طرف واحد من هذه المعركة بحقق مكاسب إلا طرفين رئيسيين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هذا هو الفوضى التي تسمى بالمفهوم الاستراتيجي الأمريكي الفوضى البناء وبالتالي يجب يجب أسرع ما يمكن وضع حد لهذه المخاطر التي لن تقتصف فقط على العراق ولكن سوف تمتد إلى باقي اقليم الخليج لكن ما أود أن أركز عليه هو الحوار الأمريكي الإيراني الحالي حول العراق يعني كنا نود أن نركز على هذه القضية والسؤال المهم لماذا تتحاور أمريكا مع ايران الآن؟ أنا الحوار يعني يعترف أي كان الموقف الأمريكي والتبريرات الأمريكية فهو اعترف أمريكا ضمني حقيقي بالنفوذ الإيراني القوي داخل العراق وأيضاً هناك مصالح إيرانية حقيقية انا سمعت رفسنجاني وهو يرد على سؤال أن إيران أصبحت محصرة من كل الجهات بالقوات الأمريكية فابتسموا قال لا ندري من يحصر من هناك حوالي 140 ألف جند أمريكا داخل العراق محاصرون وربما يكون ورقة ضغط إيرانية في مساومات مختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران السؤال المهم هو كلام الدكتور النفيس هو بتكلم ان السعودية يجب ان تدخل لدعم اهل السنة والجماعة داخل الارة ضد من ضد قضية الشيعة طيب هؤلاء هم الذين يقاتلون الاحتلال الامريكي بمعنى لماذا لم تتدخل لم تتدخل لدعم السنة؟ لانها إذا تدخلت لدعم السنة هذا سوف يبرر أمريكيا انه دعم للتيار المقاوم داخل العراق وهذه الدول لن تتورط لن تتورط في دعم المقاومه انا يعني اود أن في هذه الندوة أن نصل إلى قناعة محددة وهي أن المقاومة العراقية هي الخيار الحقيقي لتصفيد كل هذه المخاطر مخ... مخاطر الحرب الأهلية مخاطر النفوذ الإيراني مخاطر القصور العربي الم... المقاومة العراقية التي قلبت التوازنات الآن داخل الإدارة الأمريكية هناك رد فاعل أمريكي قوي جدا رافض للبقاء الأمريكي في العراق للأسف دواعي خروج الأمريكي من العراق تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من العواصل العربي وليس أيضا من إيران إيران حتى الآن عندما طالبت بخروج قوات من العراق طالبت بخروج قوات البريطانية من البصرة ولم يهمها العراق كل العراق ولم تطلب إلا بخروج القوات البريطانية من البصرة لان البصرة تطور منطقة نفوذ إيراني حقيقي وهذا أمر شديد الخطورة أنا يعني أرى أن الأمر يزداد سوءا داخل العراق وأن تطور سلبي داخل العراق سوف ينعكس على التوازن الإقليم وأنه أنا الأوان لموقف عربي حقيقي موقف عربي حقيقي يضع أجندة عمل عربية اولا خروج القوات الأمريكية من العراق وقف أي تطور نحو الحرب الأهلية الحفاظ على وحدة العراق الدعوة إلى تفاهم وطني عراقي يشارك فيه الجميع الضغوة الأمريكية الآن على إبراهيم الجعفاري وعلى عبد عزيز الحكيم لإقامة حكومة وطنية حقيقية لم تأتي من الفراغ هذه توصية استراتيجية لمراكز بحثة أمريكية تقول أنه البديل للانسحاب الأمريكي من العراق هو احتواء المقاومة واحتواء المقاومة يكون عن خلق يعني طريق تكفيف منابع المقاومة وهذا التكفيف يات عن طريق احتواء السنة داخل العراق بمعنى خلق تفاهم سنة أمريكية عن طريق ضغوط أمريكية على طرف الشيئة والكردي لقبول مشاركة حقيقية وفعالة لأهل السنة في الحق في العملية السياسية نحن أمام نحن نواجه الصراع في مصارين ما يصم بالعملية السياسية السنة مبعدين منها طول فترة ال الاحتلال السابقة الآن هناك ضغوط لدخول السنة إلى هذه العملية ونقل خار المقاومة ونقل خار المقاومة هو الإنقاذ الحقيقي للعرب شكرا, شكرا على المدخل خلينا نأخذ سؤال واحد فقط لأنه أعتقد أننا نكاد ننهي الندوة ولا يزال هناك كثير من يريدون خلينا نخل سؤال وسؤالين وبعدين عمل تعليق لأننا عارف أنك تريد أن ترد خاصة على ما يمكن أن تعتبره التهمة جاءتك من هناك طارق وبعد الأخ حسن نخل ثلاثة أسئلة وننهي المداخلات من القاعة ونطرق للإخوة هنا يجاوبوا على البقية رجاء باختصار المدخلات بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد انه لا ينبغي ان ننجرع العواطف اذا كانت واشنطن ضد ايران فنحن ننجرع الوقوف مع ايران بدون يعني ادلة استاذ مونير شفيق تجنب تماما لم يشير ولو بحرف الى ايران كونترا صفقة الاسلحة الامريكية لايران ضد العراق في منتصف الثمانينات يعني في بداية الثورة في عهد من ليس في عهد خاتمي ولا احمد نجاد بل في عهد الامام الخميني مع الشيطان الاكبر. بالنسبة للمشروع الشيعي والفارسي أعتقد هي الأولوية للمشروع الشيعي إلا إذا تعارض مع المصلحة الإيرانية القومية ايران لا تقف مع أدريبيجان ذات الأغلبية الشيعية في قضية ناغورنو كرباخ بل تقف نوعا ما إلى جانب أرمينيا في القضية الأخرى في قضية الجزر الإماراتية هذه الجزر لم تحتلها إيران الإسلامية طبعا احتلها إيران في عهد الشاه ولكن إيران تبارك هذا الاحتلال وتصير على أن الخليج فارسي رغم أن الشعارات هي لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية فلماذا تصير على الطابع الفارسي؟ وشكراً أوكي شكراً حسن بس كان ممكن. انا أود أن أبدأ بملاحظة أن أمر العراق لا يمكن أن يقلص إلى صراع سنة شيعة أبداً المقاومة العراقية هي مقاومة قومية ومقاومة إسلامية وفي على الأقل ثمانية من الفصائل المقاتلة في العراق من حزب البحث العربي الاشتراكي فيها شيعة وفيها سنة وفيها أكراد وفيها تركمان وشهداء المقاومة الذين يمتدون من جميع طياف طوايف العراق موجودون أنا أستغب أن نستخدم هذا الخطاب الطائفي ونحن نتعامل مع أزمة حقيية. يعني انا لا أرخ. لبداية اعتاق هذه المنطقة كلها علمنا العربي 11 فبراير 1979 يوم انتصرت الثورة الايرانية هذه مشروعية ثورة ومشروعية مشروعية عمل يجب ان يؤسس عليه ما بعده الايران لنا عليها مؤخذات ولنا عليها اعتراضات ولنا عليها نقاشات لكنها تتم في اطار موازنات داخلية ما بيننا اما ان نستعدي سنه على شيعة او شيعة على سنه هذا امر يختلف حتى عن واقع العياده نعم قتيل 80 شابا و1500 شاب ولا نزال نذكر تصريحات الزرقاوي وغير الزرقاوي من الجماعات التكفيريه الذين قتلوا شيعة في منازلهم وفي غيرها وفي النجم وكربله وفي غيره وفي غيره إذا, اذا اخذنا اذا اخذنا الامر بتيت لن نصل إلى الى الى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نتيجة. التحدي المطروح أمامنا الآن هو دعم المقاومة لأنه هي الخيار الوحيد الذي سيخرج العراق من هذا المأزيخ شكرا شكرا عسى ماليش سؤال آخر سريعا ونعننا سؤال على الهاتف أيضا جاي سؤال الأول إلى دكتور نفيسي حول نظرية المركز والأطراف وطبيعة النظام الدولي إن هذه النظرية تعود إلى, مدر... إلى أتباع مدرسة المركسية الجديدة التي ظهرت في منتصف الثمانينات لما بدأت مؤشرات انهيار المعسكر الشرقي تظهر بوضوح فهل هي عودة إلى هذه المدرسة في تحديد طبيعة النظام الدولي بعيد عن... بعيداً عن خلفياتها الإديولوجية وهل يمكن إدراج كل ما اعتبر من دول المركز؟ ضمن دائرة واحدة على الرغم من الفجوة الرقمية التي بين هذه الدول والخلافات السياسية التي بينها ثم في موضوع السعودية لماذا لم تسعى الولايات المتحدة إلى دفع السعودية إلى تحقيق توازن ميداني في العراق على الرغم من أن مصالحات تتفق مع ذلك سؤال بسرعة إلى سيد ما شاء الله استراتيجيا كيف أمكن لإيران الاستغناء عن الدعم العربي والإسلامي يعني وفق أي موازنات هل يمكن لإيران أن تفرض في مشروعها النووي مقابل المصالح التي يمكن أن تحقيقها في الهراق ثم إلى اي مدى شكرا استفادت شكرا إيران من كل المفاوضات التي تمت وكل التفاعلات التي جرت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فكان ذلك نموذجاً لها في الدبلوماسية التي اعتمدتها مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبية شكراً شكراً أسمع في مكلمة من الأخ فهد القحتاني من السعودية الو السلام فضل تفضل كيف الحال يا اخي الحمد لله تعالى. انا اسلم على دكتور نفيسي واخواني معك اول شيء اتكلم عن الدور السعودي يعني الدور السعودي يا اخي يكفي المجاهدين الذين يدمون الامريكان وعندي سؤال لخشمس واعظين انا ترى يعني سوريا اصبحت منطقه تعذيب للمجاهدين بعملها سيء شكرا شكرا لكل حال لم يكمل سؤاله معلش احنا لا لا اعتقد ان لدينا حوالي ست دقائق بقية من البرنامج اعطي لكل واحد منكم دقيقتين فقط فقط دقيقتين لكن لا اكثر رجاء دكتور نفيس دقيقة نصد معلش ايران يعني هم يقولوا عشر دقائق بس ايران قبل. ايران كانت الدولة الوحيدة التي استفادت من سقوط طالبان في حدودها الشرقية وهي دولة سنية وسقوط نظام صدام حسين في حدودها الغربية وهو نظام شبه سني وإيران ساعدت الولايات المتحدة في إسقاط طالبان ولازمنا نذكر المؤتمر الصحفي الذي عقده شمخاني وزير الدفاع الإيراني يفسح المجال الجو الإيراني كله للبي ففتي تو التي كانت تأتي من قاعدة إنشارلك التركية في كردستان التركية عبر الأجواء الإيرانية لتضرب تورا وتنظيم القاعدة ايران كانت المستفيدة الوحيدة من سقوط طالبان وإيران كانت المستفيدة الوحيدة من سقوط نظام صدام حسين كلنا تضررنا من سقوط نظام صدام حسين لأن نظام صدام حسين على سيئاته ما كان يعرض العراق لما نشاهده الآن في العراق لأن كان في دولة وكان في أمن وطني وكان في أمن قومي وكان في يعني محاولة لرأب الصجع العربي في مقاومة الكيان الصيوني حاليا. هناك من ينادي حتى بطرد العرب من العراق داخل العراق وكلهم من أصول إيرانية هؤلاء الذين لذلك أقول بأنه لابد أن نقرأ نقرأ الموقف الإيراني ودوره في العراق قراءة دقيقة وعلمية وأزعم أن مطالبتي بأن تدخل المملكة العربية السعودية بما تعنيه من ثقل روحي وأدبي وإقليمي أن تدخل إلى ساحة العراق بإحداث هذا التوازن الميداني بين السنة والشيعة الذي يحقق في النتيجة النهائية والمحصول النهائي يحقق السلم الأهلي دون ذلك سيستمر الذبح في بلاد العراق ويستمر الاستضعاف لأهل السنة والجماعة في أرض العراق اذا دعوه الدكتور نفيسي ليست لي ليس الحرب ليس الحرب الطائفيه بس هذا التوازن لا لا استاذ منير رجاءا بس دقيقتين او اقل شوي انا ما زلت اصر ان الخطر الرئيسي الان على العراق ما زال الاحتلال الامريكي وأنا عندما أقول أمريكا في ذهني اسرائيل ولا أقول أمريكا فقط دوله امبيرياليه وبالتالي أرى أن البوصلة يجب أن لا تنحرف عن هذا الاتجاه النقطة الثانية إيران مهما أخطأت في العراق أو اتكبت سياسات خاطئة في, في, في العراق تظل دولة شقيقة وإسلامية وهي معربة لحرب دروس قد تنشب خلال أشهر <تصفيق> نعم معلش على كل حال انا لا افوق في أمريكا واسرائيل انه ما تصير لن تحصل هناك رؤس مشتركه انا كل حال انا كل حال بين الايران م. والامريكان ممكن ياخذ الاستاذ يكمل فكرته لانه ما بقى وقت كثير أنا اقيم اقيم السياسه على الوقائع مش على التوقعات ولا التخمينات انا ارى في الوقائع ان هنالك صداما امريكيا ايرانيا حول البرنامج النووي ايه تفسر الحوار الايراني الامريكي الان حتى هذا الحوار لو صار هذا الحوار لخدمة الحرب على ايران من وجهه النظر الامريكيه طبعا هذا انت كانك بتقول الحوار تم واتفقوا وعملوا الصفقه وانتهت لا لا, لا لا انت لماذا لا تبني لا تبني على الوقت معلش هذا افسحت ايران الطريق إلى هذا الحوار رغم دعائها المستمرة نحن نبقى معنا فقط 3 و 4 دقائق حتى هذه اللحظة هو مجرد مشروع وأنا أعتقد الحوار سوف يفشل هناك القضية المركزية في هذه المنطقة هي البرنامج النووي الإيراني تأكدوا من هذه القضية هلأ هناك أمانيهم الناس والله متفقين وفي صفقات وفي كلام حرينهم أما أنا إذا حكمت على السياسة إيش بجري في مجلس الأمن شو بجري الآن؟ في المناطق المختلفة أنا أقدم لك عشرين دليل واقعي ان هناك تحضير للحرب إيران. هلأ بتقول مش رحتوا حدوث طيب, طيب أستاذ مونير طيب أستاذ مونير إذن يرى أن الحرب قادمة إلا إذا تراجعت إيران بأساسه معلش استاذ حلدت. استاذ الحرب قادمة إلا إذا تراجعت ايران يعني الضربه قادمه الا اذا تراجعت ايران اذا تراجعت تخلت بطريقه تخلت عن البرنامج النووي سوف يلاحقونها إلى عقر دارها ويطيحون بالنظام طيب استاذ احنا بنفهم السياسه الدوليه ونفهم أمريكا واسرائيل أما إذا في هناك نوايا أن نركبها ترتيب ركبوها معلش استاذ عطل. استاذ ما شاء الله لا عفوا استاذ ما شاء الله تفضل. عفوا عفوا استاذ ما شاء الله المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا زالت قيد الدراسة من قبل الطرفان حول العراق ولا توجد هناك مفاوضات نحن نشاجر حول شيء لم يحدث أو الحوار حتى الآن لم يحدث هذا الشيء هناك لا هناك شعارات أو الشروط يطلقها الطرفان الإيراني يقول أن جغرافيا الحوار والموضوع الحوار يجب أن يتغير الطرف الإيراني رسمياً يؤكد على هذا الشيء والطرف الأمريكي وهنا أعيد كلام للستاذ مونير يؤكد أنه سنقوم بسرد المواقف المعادية الإيرانية في العراق للمصالح الأمريكية للطرف الإيراني وأن ننبهه ماذا يفعل في العراق لماذا يكون أن يكون به صواباً في العراق هذا تصيح أمريكي مباشر على كل انا أعتقد أن المفاوضات الحوار الأمريكي الإيراني إذا صار حول العراق سيكون اعتراف ضمني أمريكي بالموقع الإيراني في العراق بأنه معادي للمصالح الأمريكية لأنه إذا كان غير معاديا للمصالح الأمريكية لما كان يحدث هذا الحوار أو ضرورة هذا الحوار هل هناك حوار أمريكي سعودي أو حوار أمريكي أردني أو حوار أمريكي إماراتي أو قطري أو خديجي حول الوضع في العراق لأن كل الموقف العربي مؤيدا للاحتلال الأمريكي للعراق وقد فتحت أبوها بهد من, من أوسع ال أستاذ أستاذ المنطقة أستاذ أستاذ المنطقة أستاذ, أستاذ, المنطقة أستاذ, أستاذ, المنطقة أستاذ لا تطلب من ايران اسمحوا لي أن أؤكد على لا تطلب من ايران ايجاد وضع تتحمل.. تتحمله فقط هي ولن يكن لها لهذا الوضع عمقا استراتيجيا في عالمنا العربي في لا لا, لا تطلب من ايران لا لا السؤال الملكه انت تتدخل <تصفيق> <تصفيق> طيب معلش لم يبق معنا الا حقيقه دقائق معدوده جدا لا تطلب من ايران ان تقوم بما لا يقوم به العرب طيب الدكتور. الدكتور يعني انا لا لا الدقيقه الباقيه هي اولا ان الطرف العربي طرف مسؤول بدرجه كبيره عما يحدث الان الوجود او النفوذ الايراني المتصاعد داخل العراق هو الوكل الاخر للفشل العربي أو التقاعس العربي رقم 1 2 ايران في علاقتها بالعرب سواء فيما يتعلق بالمشروع النووي الايراني او المشروع الايراني داخل العراق مطالبه ان تظهر حسن النوايا تجاه الدول العربيه والاخ عن مساله الجزر وغيرها ايران دوله قويه ايران تفرض عضلاتها الان في امتلاك تكنولوجيا هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة هي ورقة ضغط التي تكون إشارة للقوة الإيرانية مع الأمريكان هي ورقة ضغط على الدول العربية الخليجية الأمر الثالث أن الدول العربية الخليجية بالذات التي تعاول وتراهن على علاقتها بلوت المتحدة الأمريكية أقول ان هذا الرهان الأمريكي في قطر الرهان على الصديق او الحليف الأمريكي يزداد خطورة يهتز الثقة فيه في إطار الحوار الأمريكي الإيراني الراحل لتفتبات الأوضاع داخل العراق أعتقد ان في نجاح الحوار الأمريكي الإيراني إذا حدث أول من ستفع التمن هذا هو الشعب العراقي أولاً والدول العربية الخليجية فيما يتعلق بالتوازن الإقليمي هذه الدول مطالبة ان تنجز مشروعها فيما يتعلق بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى قوة حقيقية قادرة على موازنة القوة الإيرانية التوازن في القوة بين مجلس التعاون الخليجي وإيران هو الطريق الأساسي لخلق استقرار إقليمي وليس التعويل على الحليف الأمريكي بأي حال من الأحوال الأمر الأخير هو أن الرهان الحقيقي الآن داخل العراق هو للمقاومة ومشروع المقاومة ويجب أن لا تحول المسألة إلى دعم دوار عربية لحرب طائفية أو لتوازن طائفة داخل العراق بقدر ما يجب أن يكون لدعم صنود الشعب بالعراق الكل لأن هناك شيع يقاومون الاحتلال الأمريكي مع السنة يجب أن يكون دعم مشروع وطني عراقي في موادات الاحتلال الأمريكي. طيب المقاومة دكتور عبدالله. المقاومة, المقاومة في جوهرها تستند على أهل السنة والجماعة المقاومة للاحتلال الأمريكي في العراق معلش تستند دكتور. دكتور. دكتور. على أهل السنة والجماعة دكتور. دكتور. دكتور. وهم الذين يفشلون دكتور. المشروع الأمريكي في العراق ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومشتركة بين إيران والولايات عليش. المتحدة في شأن شكرا... شكرا دكتور عبدالله النفيسي شكرا أستاذ منير شفيق شكرا ما شاء الله شمس الواعظين وشكرا دكتور محمد سعيد إدريس دهما الوقت للأسف أنا أعرف أن الأسئلة او التساؤلات التي يمكن أن تطرح الآن أكثر مما قد أجيب عنه وبطبيعة الحال هذه مجرد ندوة يمكن لهذا الموضوع أن يستغرق عشرا أمثالها حتى يجاب على بعض أسئلتها وتسألتها هذه مجرد نوافذ حول القضية نشكركم الحضور الكرام نشكركم مشاهدين الكرام على شاشة الجزيرة مباشر ونرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وإلى اللقاء في ندوة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته